بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم مبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحثان إلى يوم الدين إن شاء الله تعالى درسنا سورة المطففين باللوغ هذا إلى سورة الانشقاق لما تكذوهين سورة المطففين وصورة سدية إيا صده ترتيب القرآن كريم آية هدن وصد إيا الليح wala bada inta badani waxay leeyihiin suurada wa makkah kan culimaa waxay leeyihiin wa madani oo bilowga marka ay ku xigeeyso ahkaam bay ku sheegaysaa bilowga marka ahkaamti markay أيك ميسنا يا dadka عالنا سدك كم ميسنا يا يسوفون خدمه يستو أكواف صلاه وإذا خالوه مرك دتك أميسي يا أوزنهم أما أي أوزن يا له يخسرون دتك خسارية الله يظن مواني أملاين إن أولائك كواسي أنهم يجا مبعوثون إلا صباح إنتو ميانك ختالك شناء اليوم في يوم يوم, يوم دحدي عديم نوين وحد دحدي صدعة يوم قاعدين كي يهي. Jooma mä olen voi, jokuun naisu datko aista jäi, li Rabbil alaminen, alaminen, kubbe jäi aisturta jäi, alla olen ohi ajan drena, utaffif, kuoi datka merkei kome isana jäi, voi koa usana, voi kada maistran, merkei umi isana, voi harsarin datka, ilmetel voi lwin bei kaja maistan datka, voi lierna, voi umi, rouhunemme oja, adabiili datso kale luuska iyada dadka gada wiilasha luuska gada daasada intay warqad gudheeda ku rilaan oo ay kor soo qaadaan iyalkaa ku meeshiyaan oo dadka ugu mees qadadka qaad waxadarki kafada kafada la saaray Market, datkasu, eijän derenjiin. Mijani kutta lakkašanain. Jelo alla sopi, hintonon, lahisab tamidon. Ja ello hurtisui, hinton, datkasimun kuton, ja mä selaa, atiivi, iskeetsi. Ja ello hugba, osuugna, delillimu, taffi, fina, kuwa, wahjareja. Elledina kuwa, idäkta lu, markaj kammisan ajan, alannaasi, datka, jeste ufuna karna maisterista, ofsada. Ja ja yuxruuna dadka khasaariyo kuwa sahugla dadka galacsada yaalka waa ajeeb ala yidnum yaani umalaynayn ulai ka kuwaasi oo ila ku talagashayna anahum iyaga mabcunsuuna illa soobixin doona li yawmin fi yawmin yawm dakhdi cadim nowein yawm ku wuxuu ku wanyahay waxa dakhdiisa dhaca si dasme ah inna kitab al fujari fajirin kitabkoodo la fi si jin in mel si jin leedab ku sugan yahay kuma adraka maxaa ku كتاب ma si jin sujin waxa leeyda kitab makanu kitab si jin aya يومئذ إذن ما كوه المكذبين كوا بيني حقي بيني الذين كوا يكذبون بيني بيوم الدين ما لنت إصابة وما يكذبون مبيني به يوم الدين كا إلا كل معتدن كوا حدق بين موياني أنت موجاني أثمن قدم بلا إذا تطلع مركل قدو الأغريه عليه دشى ساياتنا عياذها يجى قالوا خوده هي أصادر الأولين كوا هرشاكبر لايدود faajirka wa calayda ninka macsiilaha ee ficilkiisu dhana wada macsiyeeyahay kitabkiisa kitabka ay faajirintu magacood ku qoranyahay sijiin baa lagayn sijiinkaasina wa kitab kooda meel feege qofka kitabkiisa waxa wax laga la kitab aan weligi baaba'iini way ruuxdoodan halkaas sijiinka wa meel todoba sanamida ugu hooseysa qolyo waxay leeyeen wa Mel salax ah adu su wa meel sijin qabsi oo kala marka kitabki lagu qoray magacyadoodu ku qorayaan iyo kiic mashoodu lagu qoray halkaas la dhigi fuuxdoodan halkaas lagaa ninkee elo naarka naftu ka baxayso malkumud ba marka soo wuxuu dhii malakuumadu naf yahay xume ila cadiisana subax jirki ku kalaya uya allah baa looga siibin marka waxaa samadi baa diidi baro hanu reymahayaydo dib baa loo soo celin jasadkiisa baa lagu soo celin su'aashigu marka alla kulmaya إن كتاب الفجاري فاجرين تكتاب كودا لقرية لفى سجين ميشي سجين حبس سجين لإداب وكتشرة وما أدراك ما حاكو ما سجين ماذا سوا تهويل بلاي وحوين باسد الله الله, الله الله الله وما أدراك ما حاكو ما سجين سجين وحياه كتاب مكان كتاب وكتاب, وكتاب ميشي كتاب كاسو مرقوم لقرية رقم وحوو يخربك قال انك wa ka xarad ah waxa ku qoran oo xad idin waligi baaba'aynin waylun hoob baa usugnaada yawma idin maalinta lil mukadhibin ku waybeeniyay alladina ku yukadhubuna bayyomi din maalinta isabalmarinta uma yukadhibu mabeeniy bihi yawmka illa kullu mu'tadin ku had gudbay kulli mooye asim min udambila dimbilanimadisa قال wuxuu dhahihiya asaadirul awwalin wakow iyo reshay ka badalaydoodi bayd dadad iyo joogta ugu dad baquraanka midka u dalisato werniga daa waxan wehayf baa sida ma aha iyagu sheegene bal raan u xamir dhiiyay mirirka somo taqanid dhalka ما شيء يكأنه يكسبون قوة خسبرة كلا صدائع الشيءان مه إنهم يجو الربيهم رب قاد يومئذ المال تعلم حجوبون والجحجابي مركم مؤمنين شو أي ثم إنهم يجوا للصالر الجحيم الجحيم يجل يان ثم يقال لهم محلوده هذا كانوا الذي كيوي كنت ماذا تكذبون به هو بالي قرضا يجاء القرآن كان دقيسنا نن كفرت الدحل بعيداً مردك الدحل بعيداً وحوي النبي وحول عليه سلطة وسلطة إنكم مرك الدم بالسماء قلب سر نقطة بربا كرلاً أجدم بيجو كوسى ودم مرك دموه دم ذو مرك حب جيلي ماء مركو نقطة دي هر كرلا تادو ثوبك هنا والله سفينه والله صافينه صافي مر كمدت كاد دمبي كأكد شيء يا قبل قعدوا دوشك كسارن وحي أي كسبدين يدمبي هذا درسي مال ثا يدان الله ويك حجابينه بحال يدي الله سبحانه وتعالى حجاب كين توسك قعد <تصفيق> مر كهدت كو أركان يا قالات اللي كحجاب مر مر كذان الجهنم يجلينه مر كسارلي واتن تات بيني ترتيني آخرية الجهنم يجلس تاري حقيقة دي باركني إن ده هذو مال ثا ويش أي مودين ما بل رأنا وحامل ليجي على قلوبهم قلب جود أدش يسمى شيء كانوا يكسبون قوة كسبذا وهل دم بأمرك يسمى يامها قلب جئ قيبة كم كلا إنهم يجوع على ربهم رب جود يوم إذن مالته لمح جوبون ولاج حجاب ثم إنهم يجول سالو الجحيم الجحيم يجليان ثم يقال لهم محلوده هذا كانوا الذي كيوي وجه كنتم تكذبون به كوبانية كلا حق وحاء إن كتاب الأبراري محسنين تكتاب كود لفي عليين ما لسرع عليين ليلاب كتيره وما أدراك محاكوا رجسية ما عليون عليون وحويه كتاب مكان كتاب مكان كتاب مكان كوي مرقوم اللقري يشده وحاحاضره قبتشو كاء المقربونا المقربون مقربون تاهد إن الأبرار بارح يالكوا لفي النعيمين نعمي كجيران على الأرائك السرير دو شاد باي كوشو غيheen ينظرون ويئغيان نعمة الله سييباي ايغيان تعرفه واحد كغرفي وجوهي موجيالكودا ندرة نعيم برواقة قروح لدي نوركاد ات كغران يسقونه وحا لاغا خمر صافيا مختوم اللدود وها كله ختامه مسكوا لقفا زر ختامه أنت أوضن بشيء سلكا قفار ماء ومسكي وفي ذلك أرنك فليتنافسها أطر ثمان أو تنافسونك وطر ثمان الله سبحانه وتعالى حق وحق بار هيالك وحويين كوا ما دسونهنا لي ماذا حرام يكرهنا الله إما إن أبررتوا كوا عليين كتاب كوا ذو حيلا عليين بو يلا يا عمل كه القدر يهلك شو يلا روح لودن هلك سالجين عمر كه نفسه كبه في عني صوبه الله راعي الكأس صوبه مر كه صوبه حظه قف كمومي كه مر كه سكراتكو هذا حسوسان ما ينكر سبحانه بدين جاي ملايك تورحمتي بهلك شو تو كفن كه جاي مر كه سد من الروح ديسي يا جلست كيسى قال لي شو كيني يو هالكالسؤال شيء كبح مالربك وما الدين وك مالكل سؤال شيء كبحه فروح لعليين كيس على جينه وبرزخ أنا حديد بلالية الله سماه انو صراحة هذا كود درعه مالكالسؤال عرش جاكسيس يس حق وحق إن كتاب الأبراري محصنين تكتب قاضي لفي عليينه بالعليين ليداه ضوء صاروا كسوجين هاي وما أدراكم حاكو قسيم حاتكو كتاب ما عليين عليم وحوج هاي كتاب مكان كتاب كتاب مكانك ويا مرقوم الله قري يشهده حجوب شوكاء قراء الكاء يمشى مرك القينيه المقربونا بلاكثي مقربون عند الله أحد إن الأبرار بالريال كلفين نعيم النعموج بيكسوجينه ما لنتقيامه على الأراء إيش سريره ضرطة بكل شيء أريك هذا وحاله إذا قرجال الشرحاء وحول بلقو سامي سرير ما عضي الله وحيلسية برواقه يي أجي أنا إنتهاكوا هي في وجوههم وجهيالك هذا نظرة نعيمي نعم هذا برواقه هذا فروح مركو نعيسية وجهي سق روح بدمه النقاية يسقون وحالقه ورابن من رحيق خمر السافيا مختوم للضبابي كتابه هو الدبلوكيشن ومش كونه أيه بس كبع أفكر لقى ثريس هجوهرتي واحد وفي ذلك أرث ثقيمه أيضا فلا تنافسها <تصفيق> أطر تماما المتنافسون أقوى ترتمي أيه وحوي ترتكو وحوي إللي سجرب أرض معها يان مساج كالجاهورتيج يان قران كالجاه أغري أجاني يان صلي جنب النبي كالجاه بدينه ولي ترتكوا سدى وينات قف الممشوتش وحي الله كلها ولي دوي ومزاجه رحيقا بدر فيسوم من تصنيمين لا تصنيم اليدا يا بدر في لجس سقادي أينن عينوي عين يشرب أي كعب بهام منا حق هذا المقربون مقربون تأي كعبي مقربون ت وأقربون الله وبدتكم ممنيت وقوة شيء جنيني وقوة واجبوا للجيمادة حمان أنقبن. حتى هذا أنقبن ويه مقربون ما Lakta on saanut sen, että on saanut sen, että on saanut sen, että on saanut sen, että on saanut Lakta on saanut sen, että on saanut sen. Lakta on saanut sen, että on saanut sen. Lakta on saanut sen. Lakta on saanut sen. Lakta on yadhakoonku waa qoc qosol ku maadaysaa wayda marruubi markay maraana yataqamazuna way xamanayaan way ceebayaan inta isha saa ku yidhaahdeen waydan qalabu markay u ياشا dambiyeelayaasha ilaali imreerkoodina in qalagu u gado fakiin iyagoo faraxsan daaayada iyo caayda muuminiinta ay ku sameeyaan iyagoo ku faraxsan wayda raawhum kuwa dambiyeelayaasha muuminiinta markay arkaan ha walaa mu'mininta bisax ku dhin wama hursilu looma darin haafidiina inay dulmeeraano ilaaliyan calaamashoodu soo xisaabnaa looma darin allah subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay dambiyada yaashu mu'mininta ay ku qoslayaan ay ku maadaysan min alladheen duu haykutaa allu daa yadhakuna ciibtii ay caabayeen muuminiinta caayeen iyo ku faraxsan oo dad wax weyn qabtay iska dhigaya iyo reerki tagaya muuminiinta markay arkaan gaaladu way lunsan yihiin baydhi bal wax ma ay saffadhiye ma ay iska fadhay dhaw oo yaa amal kooda soo tira kobo yaay u fiirsado amal kooda ka warbixiya yaa jira idinuma dhin way joogtaa dad muuminiinta sida ugu ciyaaraashay dad dantoodii wayay warka dadku misaadkan ninku markoo intuu gaalo u message ka jooska ku aqrisanay inta salaadda koowaadaysaa qarbaali farmo shaqaysan ninkan waa uu baltaasi allaah wuxuu leeyahay inna ladinaa kuwa ajrimu dambabay kaanu waxay ahaayeen mina ladinaa kuwa aamannu oo yidhkuuna kuwa qosl ku maadaysta marru markay marana yataqaamizuna way ceybeenayaan kishay ku godayaan waxbay ku dhihin waydan qalabu markay u gadooman ilaahliin feer In lubui, että he tekevät niin, että he tekevät niin, että he tekevät da dua huenka btaj, islaa. Ja idarra auhum, raada, faalkeadu ja galada, humtun ja meflulkuna, ja muu meninta. Idarra auhum, muu jigmintu muu meninta markeja arkan. Kaluu, hajdi, innahaulajkua, silabdallun ja uilun sejin. Dan todi, vekatem, maesem, hajkafurfadia. Ja maurisulullu lomana, derinkua, galada, alihi muu meninta, haffidin inna ilalian ja aammashola, eikö fal yawma manta alladheena ku yaamanu mu'minubi ya min al-kufari galada yahakuna ku maatayna ku ya galobay adunki ku maadaysan manta wal waxa cadaab ku waajiba dhaw adoonki ba laga abalmarin yah al-jazaa'u min jisal 'amal sida adoonka mu'mininta ugu maadaysan jireen ya manta iyaga loogu qoslo loogu maadaysan fal yawma manta ba min al-kufari galada يضحكونا كو قسل أكوم بادئسان على الأرائيك سرير دوشود بيكوز سغيهين ينظرون ويأيه يا نعمة ألا سيبي أيه هل سوى بالكفار؟ قالت مياه لأبال مريه ما شاية كانوا يفعلون أي سماية ما أبال مريه؟ ما أبال مريه؟ أبال مريه؟ ما أبال مريه؟ وإستفام وي. تغرير بالي سوى لا أبال مريه؟ أبال مريه؟ مركيس دال الله على الأرائيك بي مومنين ينظرون ويجي يان نعم إذا قلص يبي هل صويب من لا أبال مريء الكفار قالوا ثم حاله سان الغطي ما الشيء كانوا هاي يفعلونه كوفلة هؤلاء سورة الانشقاق وسورة سدات إياه أفراد ترسيب القرآن ككريم كأ عياذ هذانا ولا بعثنا إياه شن سورة مكي تومي بلا خلاف وامكي سورة أمكي وتوأكن الصوتشة نية unna bigu ninki doonay qiyaamada raayl ayn sidiisa oo indhaha ku haya ku wiraad iyo in fidar iyo in shaqaq ha aqriyo boo ku gar in ay allehada dhageysato leen ma diidi kartere wayda ay ما فيها وحيد نحذ يدعه وتخلط أي علان قطة قده هيدو أموات كل حتى تهدي بداوسوا بحان أي نجيساته لربها ربك إذا نجيساته أوه قاساته وحقه وانا قر حقه أن تتبع ربها إني نجيساته لا تبعث النواي توابتي تاسي نغان يا أيها الإنسان الضدك يوم إنك أدوك كادح كي عمل كتلاته عمل لبدا إلى ربك ربك حقيسة أدوء سعيدك عمل لبدا فملاقيها الله و الله كل مين فما من اتيقفك الله سيئ كتابه و كتابكيس بيمينه ميدك تلغسي فسوف مرضا ما يحاسبه الحسابه حسابا حساب يصيرا وفضل وينقلب وقدوم الى اله خير كيسي جندا ايكوه مسرورا اسف وفرح وما من اتيقفك الله سيئ كتابه و كتابكيس وراء ذهره نبرك الله فسوف مرضا ما يدعوه يدعوه ياري سبورا هلاك وإلى الله أهبره way sala wuxu galisa ciirna naarta saciira leena muxuu ku mootay saciira inda u gaalkaas kaana wuxuu afiili reedkiisa ma soo الله baraf faraxsan on qiyaamaba ku talagaysanina allaha ka baqayninno iska dheeldeliye inuu sugdanno wuxuu u maleeyney allahu yuxura ila allah haga laynuna in ooy rabbige dagaysato waana gar eh ma diidi kartay ardaado markii la fidiyo oo la gilgilo oo waxa lagu wixii dhexdeeda ku jiray dibada u soo saarto amwaadaha wa taqaddad udlaa inna qato ooy rabbige dagaysato waana gar eh maalinta kaadixun xagga allaah u sii socota kaadixu waa waa walla kulli ma laa walla kulli mal inta aad dadka marka qaarna waxa la siin kutubtoda midigta laga siin qaarna bidixda laga siin kuwa bidixda laga siin iyo kuwa dabar in tu diido inuu bidixda ku qaato in gacantii si inta xagga Wa la marii ku kali كما في كذا آخرة يا الله كما في كذا إنه إسكفر حسنًا فرح, فرح كبير إسكاء بود بودية وهم علينا يا الله إنهن أتقين بهم علينا الله يحور إلى الله إذا وقت جاء السماء السماد أنشقت أيد الله عدو والبابم من يلا توملايك سكسو بحده وأدينت أيدي جيسته اللي ربها رب جد وحقت وعند جر إن يرب وإذا وقت جاء الأرض أرض المدد الله فيديء الجلجله وألقت أي صوت ثم فيها واحد أحدا و تخلد اي عيد اللوده او اموادي او دن ديبد اوسو ساارسو واديناد اي دغيساتو كا امر قادته للربها ربغان يا ايو هل انسانو دد كيو ان لكادغو كا دخون عمل ديباد كو جيرتا الى ربك ربك حق يس والله كل فما من يتوقف كتابه وكتاب في سب يمينه يميد كتلاسيو فسوف يحاسب وا له حسابا حساب يسيرن او فوتد في غدومي إلى اهله في الكيسي مسرورا يسغ فرحا عايسا وحيد نبي كما قسن الو جننه بغير حساب في جنة قال لي مركا ماشنو حالي دي وا له حسابي مركا سو جنته قال يا رسول الله سوخي لي دي بغير حساب بل او ما حدك له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 wa subura, thala ayay way ka dhigantahay way salaahu wuxuu gali saciira naarta saciira makhukumta saciira inuu sawkaano wuxuu aafiyaali geerkiisa masruuran ki farahsan oo farxad kibiira oo aan akhira ka fikiraynin inuu isagu laa wuxuu u maleeynaay Allahu yuura ilallah haga laa inuu in qonayn mahkamada la keenin bala in rabbuhu rabbigi kaana wuxuu ahabhiisaga basiraanki arka ادوم مولى يينو علا شوهو اللي الله كان يسقفر حسين يقولي سير له جوجي دم بيلها كان داعي سنة يعبده سنة الله يبارك بلة سبع اسماء إن رب هو تبيجي كانوا خاتب كان كنارن وما وصق وهابنكم واحد نبود دبوا له خلقه وننبود دبوا له والقباري ذي حنقولنا رسي إذا ساقمرك كامل وابو أفر يتبع نهاية لا تركبنا وحد صامري سان طفوله سان دبقة حاله عن دبقة فما الله مددكم حاسسون عليهم أين لا يمينين أي نورهم يمينين وإذا قريم ملكه لجوده لغريه عليهم كتوب لا يستجودين الله سبحانه وتعالى وحنقولنا رسي ميدبك جدودا ملكه قرعة دعوة وقت جمع قدر ديد إلهي بينام وقناي سمرك إثبات الكذاعية، هبينك يوحود دبولي خلق جordan هبينك أود دبولي نور يالظلام بود دبولي ضي يحمركو كامل القرآن فريتوبانات قارو حالدا فربنا بتصوم ريسان حالدا فربنا يتصوم ريسان حالدا على عشور دعوة الدين تمت تي عبادة دي لمشهد دي حالدا بدن إثبات لا تصوم <تصفيق> ريسان قل marka nabiga alayhi salatu wa sallam dibaqan dibaqano samooninka markii la siiyay marka taasi iska daaqaynaada xaaloyin farabada baad yad foolaysan marka maxay dadku u rumeyn la yihiin quraanka markii lagu aqriyana la yastuddu illa leh allah wahu li falaq samaa wahan ku dhaaran والكمر إيدا يحافد نارس إيدار تساك كمر خو كامي لوبه لثار كبون نوات فول إنسان وادمر إنسان طبقة الحالات عن طبقة بعد الطبقة حالة كتب فما الله من كدتكم حيلهين لا يؤمنون أن يقولوا الله يا آخراء أين وإذا قرأ القرآن القرآن كمر كي لجود الأقران عليهم لا يسجدون حين السجود آية دنو آية السجود أبو هريرة السجودي مركس عليه مركز دبع الداعية السجده ملي سوق لافسينيهم وآفرية من ملها سالوش شجع سورة العرافي سورة الرعدي سورة النحل يو. سورة إسرائيل سورة مريمية سورة الحدي سورة الفرقان يو. سورة النمل ملها إي أيات سجيو كثر سورة السجده سورة ذن ثينعتن بيسه وإلى آفرية طبعا مش labada aayado ee ku jirta suuratu al-hajmida dambe isku ma waafaqsanana ulama binu khadab bayiri ninka labada sujuuda sujuudayn ee suuradda aakhirin marka midda dambe ahkaam bay sheegaysaa mooyaan sajada هؤلاء الجميع، الذي يصبر، يكذبون عطيم عرض، وهو الذين يخبر، وكل الشكونين يكن ما يصل بالطلق والله بي والله بيتها وصلحوا أروده. أنه ينطلب الله،mondن يعرف ، معي sieht نوعان بذلك الحساب تذكرنا سيؤ MEL Thanks! إذا بدأهم ничего لا يتقرر الله watersحية زمل الله الذين كفروا قالوا يكذبون وحي بيننا يال وحي ثميا الليل قيام ذي بيننا القرآن كيف بين والله الله نعلم وجهه بما يعون ضطق وحي حفديا وقلبك الجليين كقاريا فبشرهم اقب بشارة بعذاب عذاب أليم من حنوشية إلا الذين كُفروا آمنوا منا بأسسنا مقدِّبали كواه راء بعذاب أليم مؤمنين تشوق للمهيان مركي إستهزنا منقدع بالله إلا لكن الذين كوي آمنوا مؤمنين وعملوا عمل فلا عمل عملهن لو لهم بحاسون هذه أجر غير ممنون غير مقدوع كل كل غير كيان إستهزنا منقدع يمتصلك وعليه دل يرزق النحوي ذهب إرطاني مستثنوه اسم قد ما مستثنى ليك كهره هدول النوع لجنسي متصل باله هذو كهرونا الله نوع عاينه منقدع بعدين بيسوا مقدعوه مؤمنين تكوا رسوله سقلي مهيان إلا لكن الذين كوي آمنوه منو بقلب جكمو منو بعدين وعملوا عمل في الأصل عمل ولاكن حبناه عمل ولاكن كسمين لهم حاوسون هذه أجل, أجل أجل وغير ممنون كل كلجوين غيرك قدامه ولا الله سبحانه